كتاب أحكمت آياته ثم فصلت بلد حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله الله وَلَسْتَ غَفُورًا رَبُّكُمْ ثُمَّ توبوا إليه مَتَاعَ الحسن يَوْمَ <متعكم> مَتَاعٌ حَسَنًا وَأَلَسْتُ <وأني> بِرَبِّكُمْ <حسنا> <إلى أجل مسمى> ويؤتك الذي فضل فضله وإن فإني أخاف عليكم عذاب إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يفلون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين وَيَشْعُرُ فِي أَبْهِم ما مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ وَمَا مِنْ السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء وكان عرشه حسن وعملاء ولئن قلت انكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا فروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ما يحبسهم، لا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزؤون. ولينا ذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليؤوس كفور وَلَيْنَ ذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السيئات عَنِّي إِنَّهُ لفرح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 فَلَعَلَّكَ تَأْرِكُ بَعْضَ مَا يُحَايِلُ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ كنز أو جاء معه ملك إنما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 I أحمن يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ويقول الأشهاد الذين كذبوا على ربهم ألا Surah al انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم انهم في الاخره هم الاخسرون إن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 والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب قال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم اراذلنا باديا رأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة الربّي وأتاني رحمة من عِدّه فعمّيت عليكم فعمّيت عليكم أن ألزمكمها وأنتم لها كارهون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 يهلون ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم افلا تذكرون جزائل <تصفيق> الله see him yeah لنا فأكثر تجد لنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال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 من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون <تصفيق> واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين إنهم الفلك وكلما مر عليهم من قومه سخروا منه قال إن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كما فسوف تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ حتى إذا جاء أمرنا وفاردت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين قل نحمل فيها من كل جَعَلْنَاهُمْ فِيهَا أَعْدَاءٍ وَأَهْلَكَ الَّذِينَ من سبق عليه القول ومن آمن وما بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ولا دان ن ابنه وكان في معزيل، ونادى نوح ابنه وكان في معزيلي يا بني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 109. وَلَادَى نُوحُ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بِنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَيْهُ تأحكم قال يا نوح إنه ليس من أهل إنه عمل غير صالح. فلا تسألني ما ليس لك به علم اني اعذك ان تكون من الجاهلين قال ربي إني أعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح سلام بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم بم معك وامم من ثم لماسهم منا عذاب العليم تلك من امبا ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر فاصبر ان العاقبه للمتقين تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن الْعَاقِبَةَ للمتقين صدق الله العظيم